هم لا يغنون عنك من الله شيئا، إنهم لا يغنون عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهو بسم الله الرحمن